يا ايام يا ايام يا ايام حبيبي راح و عفني يا ايام و خلاني اتحسرالي و ما انا پیش بیلا حلا كل لحظة علی تفوت بغيابه احس بالمان يا ايام صرت جوهر الفواني يا ايها يجي يوم يجي يوم يجي يوم بس قولي ايامي يجي يوم ويجي المستاق لو من العند محروم māt wala yydum kullish qalbi fad mahroon ari idani asid hlūt ygyi yā اريداني السند يحلون يجيون ما اكدر ابيت انسى بلك ان شاء الله القى يجيون اشعر عني بيني في يمين كل مكان كل مدينة صرت ادور Yeah, yeah, yeah